وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التَّحَابُونَ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 نَمَّ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَةَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانا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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم وَمَا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما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 أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفاء سحيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للحسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلرى لا يصلها إلا الأشق الذي وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى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 فإن مع العسر, يسراً إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم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 وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق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 ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم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 مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله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 دين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا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 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ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 لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي ت طلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَاجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم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 عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفكح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصل نارا لا تلهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الاثنين وهو اليوم الخامس من شهر شوال سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم العشرون من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى وَاجْمَعْ لَنَا خَيْرَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لَنَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ وَرَاثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا وأوصانا وأوصيناه بالدعاء اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم تقبل دعائي اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماماً ونورا وهدى ورحمة ولا تجعله علينا وبالاً وغضباً ونقمة اللهم ذكرنا منهما نسيناه وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وفهم معناه على طاعتك انا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يَقْرَأُهُ فيرقى ولا تجعلنا ممن يَقْرَأُهُ فيذل ويشقى اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وخواتيم أعمالنا اللهم استعملنا في طاعتك وانفع بنا وصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وآخر دعوانا أل الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين